كتلى بشرى يومئذ للمجرمين ويكونون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجميع خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء من ونزل الملائكة ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ للحق الرحم سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان ان يتخذوا له وقال الرسول يا علم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي ند من المجرمين وكف امرك هاديا ونصيرا كذلك لنثبت به فؤادك وردناه تغتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ حِلَمَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَرْقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنَ النَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلْغَارِمِينَ عَذَابًا نَهِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وكلاً وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبغنا تكبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا يتخذونك إلا هُوَ رَسُولُنَا إِن كَذَا يَمَلُّونَ أَنَّ آلِهَتَنَا لَوْلَا أَن صَبَرَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أضل سبيلا